أعوذ الله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماء لهم ملك السماء وال earth يهيم وهو على كل O, bizi وهو الَّذِي أينما كنتم والله بما تعملون بِهِ Let ترجمة <تصفيق> الله.